إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستدب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي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 تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين